أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاب يا عيم صاد ذكر رحمة ربك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 فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميعا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 ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يخيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكان تقيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ورفي في كتاب مرمى ما اذ انتبذت من اجلها ما كان شرطا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت ان من زكيا قالت إن شَرٌّ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَنِيْنَجْعَلُهُمْ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المقار إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الا لا تحزني قد جان ربك تحتك سريا وهو الزين لك بجذع نخله تساقطت لك رطبا جنيا فقولي واشربي وقري عينا فاين شرئ اخذ فكوني انني نذرت للرحمن صوما فكوني انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وإن وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم رُبِّيَ عَلَى أَنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حيا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 تَلافَ الْأَخْذَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهَدَ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانكر كتاب الكتاب إبراهيم إن كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يتمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء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 وانكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الواد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرضيا وانكر في انَّهُ كان صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُنَاءَكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم ومن وملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتنى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا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 وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ هُمْ لَنَا كل شيعه انهم اشد على الرحمن عتيا ثم لن نحن علم بالذين هم اولى بها صيا وان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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَافَ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا هُدَىٰهُمْ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 الاَ لَنَكْتُبَ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُونَ وَيَأْتِينَا فَرْغًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم مّعِزًّا يَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَاءً فَلَا تَعْجَل عليهم لَّهُم ۖ إِنَّمَا نَعُذُّ لَهُمُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَزَعُ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مُورِدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وَالْأَرْضِ إِنَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا